ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا و أ ن ز ل الذين ظاهروهم من أ ه ل الكتاب من صياصيهم و ق د ف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعد فريقا تقتلون وتاسرون فريقا واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم وارضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير ا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 نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كاحد من النساء إن اتقيت ن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 إ ن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات, والصادقين والصادقات, والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين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 اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما ا ف ا ء الله عليك وبنات عمك وبنات, عمك وبنات عماتك ك و ب ن ع م ت وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامراه م ؤ م ن ة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 イ ن تبدو شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا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 وقنا سادتنا ََََ وكبراءنا ََََُ ف َ أ َ ض َ ل ُّ و ن َ السبيلا َِّ ربنا َََّ اتهم ِِْ ضعفين َِِْ من َِ العذاب ََِْ والعنهم ََُْْْ لعنا َْ كبيرا َِ